111. حرج فيما فرض الله له 112. سنة الله في الذين خلوا من قبل 113. وكان أمر الله قدرا مقدورا 114. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 117. وكفى بالله حسيبا 118. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا في الرسول الله وقاتم النبي 119. وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين 114. ونبكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا 116. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما